الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي خلق بقدرته البشر الحمد لله الذي قسم الأرزاق بحكمته وقدر الحمد لله الذي أرسل عبده ورسوله كافة إلى أهل البدو والحضر لا يغيب عن سمعه وبصره دبيب النمل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى من خلقه ادم فتاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل إبراهيم من النار فكان حرها ثرى وبتلاه بذبح ولده فأدهش بصبره الورى نحمده جل وعلا ما تعاقب الصبح وال المساء حمدا يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي يرضيه فاللهم انا نبرأ من الفقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن الخوف إلا منك ومن التفويض إلا لك ومن التسليم إلا إليك ومن الصبر إلا على بابك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وعد المؤمنين بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وحذر الظالمين العاصين من نار ترمي بالشرر فيا نفس توبي فإن الأجل قد حان ودنا، وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي وللاموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا فاللهم انا نتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا الجمع الطيب المبارك الا تولنا غيرك والا تنسنا ذكرك والا تجعلنا من الغافلين ونسألك اللهم أن تجعلنا عند سكرات الموت ووحشة القبر ووقفة الحساب من الآمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا أشرف الخلق عربا وعجما المبعوث في أم القرى صلوات ربي وسلامه عليهما تحركت قلوب المؤمنين والألس والشفا وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحب في الدار والغار بلا مراء ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا وعلى عمر الذي فر من هيبته الشيطان وولى وعلى عثمان الذي جهز جيش العسره زوج ابنتي النبي ما كان حديثا يفترى وعلى علي اسد الثرى الذي ما كل سيف شجاعته قط وما نبى واحشرنا اللهم في هذه الصحبه الطيبه مع من انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطيبات أمهات المؤمنين وعلى الآل والصحب والأتباع واحشرنا بفضلك معهم وارضى اللهم عنا معهم أنت ولي ذلك ومولاه والقادر عليه ثم أما بعد فطبتم وطيب الله ممشاكم ونظر الله هذه الوجوه الطيبة وزكى الله هذه النفوس الزاكية وشرح الله هذه القلوب المشرقة وجمعنا بكم دائماً وأبداً في الحياة الدنيا على مائدة حبه وحب نبيه وحب الصالحين من أمة نبيه وجمعنا في الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واوردنا الله وإياكم حوض النبي المصطفى وسقانا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا أحبتي في الله نحن اليوم على موعد بلقاء على موعد مع, مع تكملة السلسلة الطيبة المنهجية الرقائقية التي تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي الذي يحرك القلوب تحريكا في زمن وفي وقت كثرت فيه الشهوات وطغت فيه الماديات حتى ابتعد الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وهذا هو لقاؤنا الرابع مع هذه السلسلة الطيبة التي وقفنا عندها والناس جميعا في أرض المحشر بعث الناس على حسب, على حسب أعمالهم فالناس في أرض المحشر في ذل وانكسار للوقوف والحسم بين يدي الكبير المتعالي القهار هكذا نرى أن الشمس أصبحت دانية من رؤوس الناس في أرض المحشر بمقدار ميل فاجتمع على الناس حر الشمس ووهج الأنفاس واحتراق القلوب بنور الحياء حتى سال العرق من أصل كل شعرة في أبدانهم وسال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدر أعمالهم وازداد الناس في الهم والغم والكرب بمجيء جهنم حين سجل القرآن هذا الموقف في آيات سورة الفجر في الآية الثالثة والعشرين منها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وذكر الإنسان وأنا له الذكرى وصدق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يومئذ بجهنم ولها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها غضبت جهنم لغضب الله وزمجرت لغضب الله حين إذ تجث الأم على ركبها في يوم المحشر وفي أرض المحشر وسجل القرآن هذا الموقف في الآية الثانية في الآية الثامنة والعشرين من آيات سوره الجاثيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون في هذا الموقف تطير قلوب المؤمنين شوقا إلى الجنة وتفزع قلوب المجرمين المشركين خوفا وهلعا وهربا من النار أين الظالمون في هذا الموقف أين العاصون في هذا الموقف أين المتكبرون المتجبرون المتالهون يعضون على اطراف أناملهم غيظا يعضون على اطراف أصابعهم حسدا وكمدا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَا لِيتَنِتَ خَضْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلَ يَا وَيْلَتَ يَا وَيْلَتَ لِيْتَنِي لَمْ أَتَخْذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلْنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ وكان الشيطان للإنسان خذولا أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين قارون العون وهامان أين الذين دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزه أم هل نجا منه بالأموال إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا يبقى إنس ولا جان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك يومئذ الحق قول الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا فيزداد الهم والغم والكرب بالناس فيقولون ألا ترى من يشفع لنا ألا ترون إلى ما قد بلغنا ألا ترون إلى ما نحن فيه فتظهر ويظهر مقام صاحب الشفاعة العظمى وتظهر منزلة صاحب الحوض المورود واللواء المعقود سيد ولد آدم رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الشفاعة مع الحديث المحبب إلى قلب كل مؤمن المنفر لقلب كل عاص جاحد مع الحديث الذي اختلفت فيه الأقلام وزلت فيه الأفهام وشطط فيه الأقلام والعقول مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا نعيش مع عنصرين ومع هذين العنصرين نسرد بقية اللقاء فالعنصر الأول هي شفاعة واحدة أم هي شفاعات والعنصر الثاني من أسعد الناس بشفاعة سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستحلفكم بالله الموقف جد خطير أن تعيروني اسماعكم الطيبة وقلوبكم النقية فالموضوع كما رأيتم وقرأتم وعلمتم من الأهمية بمكان موضوع زلت فيه الأقلام وطاشت فيه العقول والأفهام فأردنا أن نصحح المفاهيم مستعينين. بالله رب العالمين عباد الله هكذا نرى كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وللإمام الترمذي وصححه وفي سنن النسائي وابن ماجه وفي صحيح ابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريره والحديث رواه جمع كثير من صحابة البشير النذير حتى وصل الحديث إلى حد التواتر كما قال أئمة الحديث ذلك ففي صحيح البخاري ومسلم كما أشرنا من حديث أبي هريرة وفي مسند الإمام أحمد واللفظ للبخاري ومسلم وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصعة من لحم وثريد ورفعت إلى النبي ذراع الشاف وكانت تعجبه فنهس رسول الله منها نهسه والنهس بالسين الاخذ بالأسنان والنهش الاخذ بداخل الاسنان من الاضراس فنهس رسول الله منها نهسه ثم نظر إلى صحابته وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة اتدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولم ينفذهم البصر؟ لأن البصر يومئذ حديد فبصرك اليوم حديد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويبلغ الناس من, الهم والغم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغنا ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم فيأتون آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الله الجنة ألا تشفع لنا عند, عند ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولم يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا ويقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض سمات الله عبدا شكورا ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا عند ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فياتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت رسول الله وخليل إلى أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا, قال ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات وقد تكلمنا قبل ذلك في هذه الكذبات وقلنا كما في البخاري ثنتان منهما في جنب الله لما ابى أن يعبد الاصنام فقال إني سقيم ولما كسر الاصنام فقال بل فعله كبير ماذا ولما دخل إلى أرض مصر أو إلى أرض جبار وكان الجبار هذا يأخذ المرأة التي تعجبه من زوجها فقال لو سألك فقولي هو أخي وأنت أختي في الإسلام ولا أعلم على وجه الأرض غيري وغيرك مسلما فعدها في جنبه كذبات ومنعته من الشفاعة عباد الله إن كان الخليل قد كذب ثلاث كذبات ثنتين منهما في جنب الله ترى كيف بنا وقد عصينا جهرا وسرا وعظمت خطايانا عن اللمم عمدا وخطا وسهوا وجهلا ونسيانا وحلم ربنا الحليم الكريم امهلنا عباد الله إذا كان ابراهيم قد منع من الشفاعة بالكذبات في جنب الله ترى ماذا نفعل وقد قل من يتحدث بالصدق وقد قل من يقول الحق ولو كان مرا وقد كثر المنافقون والكذابون والدجالون اين يذهبون يوم العرض على الرحيم الرحمن اي أين يذهبون؟, اين يذهبون يوم يعرضون على الله نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى غيري فياتون موسى ويقولون يا موسى انت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك يقول موسى إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها يذكر كل واحد منهم ما فعل في الدنيا من الخطايا وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري فياتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ألا تشفع لنا عند ربك فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نفسي نفسي نفسي فيأتون محمدا فيأتوني فيقولون يا رسول الله أنت رسول الله يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما نحن فيه ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول الحبيب المصطفى فانطلق حتى آت العرش فأقع تحت عرش ربي ساجدا فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن, وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ من رعفته ورحمته بأمته أنه لم يذكر نفسه ولم يذكر ولده ولم يذكر, ولم, يذكر ولم يذكر ما ذكر إنما ذكر أمته وهذه الشفاعة العظمى وفي رواية من روايات الإمام الطبراني والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فقض بينهم فيقول الله تبارك وتعالى قد شفعتك قد شفعتك أنا آتيكم لأقضي بينكم وتنصب حملة العرش الكرسي لملك الملوك ويأتي الله جل وعلا وتنتظر البشرية كلها مجيء الله تبارك وتعالى وصفة المجيء وصفة الاتيان وصفة الغضب صفات نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم لله نثبتها كما هي كالاستواء على العرش وكالغضب والمجيء والاتيان إتيانا يليق بجماله وكماله على الوجه الذي يرضيه ليس كمثله شيء نثبتها دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فللعرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقهور بجلال قبضته فللعرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته محمول بجلال قبضته وحدوا الله جل وعلا هكذا نرى أن الشفاعة الأولى أن يقضي الله تبارك وتعالى بين الخلائق والناس في موقف الحش يتمنى الواحد منهم أن ينقضي الموقف ولو إلى النار ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان فيشفع حبيب الرحمن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله بين الخلائق وهي شفاعة عام شفاعة عام وانظر إلى مقامه وإلى منزلته صلى الله عليه وسلم ومن كذب بالشفاعة لمن كذب بالشفاعة فليس له فيها أدنى نصيب ليس الكلام من كلامي إنما من كلام أنا سبني مالك الخادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن الصحابة الأجلاء من كذب بالشفاعة فليس له فيها أدنى نصيب وهذه هي الشفاعة الأولى واعلم أن الشفاعة أن الشفاعة كلها بإذن الله قل لله الشفاعة جميعا نعم له الشفاعة جميعا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلابد أن يأذن الله للشافع أولا وأن يرضى الله عن المشفوع ثانيا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عباد الله هذه هي الشفاعة الأولى وأقول إن, إن الكلام ربما لم يسمعهم كثير من المسلمين لأن الناس فهمت أن الشفاعة لرسولنا وحبيبنا إنما هي شفاعة وحيدة كلا إنما هي شفاعات فهذه الشفاعة الأولى ليقضي الله يوم القيامة بين الخلق ويقول الله تبارك وتعالى حين يأتي ولنا معها لقاء حين يأتي الله جل وعلا وحين, وحين يقضي الله بين الخلائق لنا معها عودة وأوبة ولنا مع لقاء إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله فهذه الشفاعة الأولى وتأتي بعد ذلك شفاعة النبي الثالية في استفتاح باب الجنة, في استفتاح باب الجنة من يفتح له باب الجنة ففي الصحيحين أيضا من حديث انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يوم القيامة في الجنة أنا أول الناس يوم القيامة شفاعة في الجنة أول الناس الذين يشفعون في فتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من يحرق حلق الجنة يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديثه بالحديث الصحيح الذي علق عليه صاحب معارج القبول وقال الحديث صحيح بمعنى والحديث ثابت في الآيات والأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن عباس وللإمام الترمذي أن ابن عباس قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون جلس ناس من أصحاب رسول الله ينتظرون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعهم يتذاكرون فسمع أحدهم يقول ماذا بأعجب من أن كلم الله موسى تكليما ماذا بأعجب من أن الله اتخذ إبراهيم خليلا اتخذ من خلقه إبراهيم خليلا فقال آخر وماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما فقال آخر فعيسى روح الله وكلمته وقال, وقال رابع فادم الصفاء الله تعالى فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إني سمعت كلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وموسى كليم الله وهو كذلك وادم الصفاه الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك الا وانا حبيب الله ولا فخر الا وانا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامه ولا فخر وأنا أول من يحذك حلق الجنة يوم القيامة فيدخلها معي فقراء المؤمنين يوم القيامة ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر صليتم على الحبيب هكذا أول من يحذك حلق الجنة والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ايضا حين يجمع الله الناس في صعيد واحد فيقول بعضهم لبعض ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا ليفتح الله لنا باب الجنة فيذهبون إلى آدم فيقول لهم لست بصاحب ذلك فيأتون إبراهيم ويأتون نوحا ويأتون موسى ويأتون عيسى فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن فيؤذن له فيطرق باب الجنة فيقول خازم الجنة من؟ يقول محمد بن عبد الله يقول الخازم أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك يا رسول الله أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك يا رسول الله لقد كرم الله نبينا تكريما ما كرمه لمخلوق على وجه الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كرمه في الخلق والخلق كرمه في الدين والدنيا والآخرة فها هو مقامه وها هي شفاعته وهي الشفاعة الثانية والشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم التي أنكرها الخوارج في أواخر عهد الصحابة وأنكرتها المعتزلة في أواخر عهد التابعين وأنكرها المتفلسفون في أيامنا وفي زماننا وهي شفاعة النبي في عصاة الموحدين من أمته من قالوا لا إله إلا الله وقالوا إن محمد رسول الله وكانوا يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويحجون كما تحجون ولكنهم من الخوارج ومن المعتزلة قالوا إذا دخلوا النار من عصاة الموحدين فهم خالدون وأبدون فيها ونسوا قول الله تبارك وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ولكنهم أصروا على كبيرة من الكبائر وعلى ذنب من الذنوب علم أن الله شدد العقوبة فيه، وماتوا على هذه الكبيرة، فدخلوا النار بمعاصيهم، ولكن لهم شفاعة عند نبيهم. صلى الله عليه وسلم حين يقول من حديث في البخاري ومسلم من حديث أبي رجعة وابي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم يقول أذهب فانطلق تحت العرش فاقع ساجداً. فيلهمني الله بمحامد علمنيها فيلهمني الله بمحامد علمنيها فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطه وقل لي اسمع واشفع تشفع فأقول يا رب امتي امتي فيحد لي حدا من عصاة أمتي قد ذهبوا ودخلوا النار فأشفع فيهم فأخرج منهم حدا ثم ثم أذهب الثانية وأقع تحت عرش ربي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وهكذا يحد له حدا في الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم الثالثة في عصاه الموحدين من أمته صلى الله عليه وآله وسلم تبقى بعد ذلك ثلاث شفاعات شفاعة الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فتذهب الملائكة وتخرج من النار من مات لا يشرك بالله شيئا ثم تبقى بعد ذلك شفاعة سائر النبيين فيخرجون من النار من أذن الله لهم في الشفاعة فيه ثم تفقى بعد ذلك شفاعتكم أنتم أيها الموحدون أيها المؤمنون وهو ما يخبرنا به لأن من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب نسألك اللهم باسمائك الخسنة وصفاتك العلى أن تجعلنا منهم من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب من هم عباد الله إنهم الموحدون الذين وحدوا الله وعملوا بشروطها وأركانها عباد الله هكذا نرى والحديث في البخاري وفي صحيح مسلم يقول الحبيب المصطفى تشتد مناشدة المؤمنين لربهم تشتد مناشدة المؤمنين لربهم في هؤلاء الذين كانوا يصلون ويصومون ويفعلون من الأفعال الطيبه ولكنهم أصروا على كبيرة دخلوا بها النار فتشتد مناشدة المؤمنين لربهم يقولون يا ربي يا رب إخواننا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويفعلون كما نفعل استحلفكم بالله من من الله عليه منكم بالشفاعة أن الناجي منكم يأخذ بيد أخيه ياخذ بيد أخيه الفقير المحتاج إلى رحمة ربه الماثل بين أمامكم فاللهم لا تجعلن جسرا يعبر به إلى الجنة ويلقى به في نار جهنم يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويفعلون معنا تشتد منشدة المؤمنين لربهم أرأيتم إلى المحبة في الله أرأيتم إلى اثر الحب من تحب؟ أتحب لاعباً؟ أتحب فناناً؟ تحب اخا لك صالحاً في الله؟ يناشد الله يوم القيامة يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويفعلون معنا فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فيذهبون إلى النار ويخرجون من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان وتشتد مناشدة المؤمنين يا رب إخواننا, إخواننا إخواننا إخواننا فيأمرهم الله تبارك وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه نصف مثقال نصف دينار من إيمان فيذهبون فيخرجون من وجدوه على ذلك وتشتد مناشدة المؤمنين يا رب إخواننا إخواننا فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان فيشفع الله نبيه في الخلق وفي استفتاح باب الجنة وفي عصاة الموحدين من أمته ويشفع الملائكة ويشفع النبيين ويشفع الموحدين المؤمنين ويقول الله تبارك وتعالى بقيت شفاعتي أنا ومن هو, هو أرحم الراحمين بقيت شفاعتي أنا وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فيقبض الله قبضة من النار ولا يعلم قدر عظم قبضة العزيز الجبار إلا الله جل وعلا لا يعلم قدر عظم قبضة العزيز الجبار إلا الله تبارك وتعالى بقيت شفاعتي أنا فيقبض الله من النار قبضه يقبض الله من النار قبضه فيخرجون من النار وقد يمتوحوا قد اسودوا وتفحموا اسودوا وتفحموا من شدة النار ويلقون في نهر نيوس يلقى بنهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل وتوضع الخواتيم في رقابهم فيدخلون الجنة كحبات اللؤلؤ،, اللؤلؤ ويقول أهل الجنة هؤلاء هم عتقاء الرحمن من النار اللهم أعط من الديوان رقابنا اللهم إنا بعثنا واعط من الديوان رقابنا دع عنك كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته أن كلاه تلعب الروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلم وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها بتاع يذهب الليل فعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب عباد الله في هذا الموقف بعد هذه الشفع أين يقف الحبيب المصطفى؟ يقف على حوضه الأوفى والحديث في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الحبيب قال أنا فرطكم على الحوض اللهم اسقنا من هذا الحوض الاوفى شرفة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا أنا سابقكم على الحوض أنا فرطكم على الحوض فمن مر عليه شرب من مر على الحوض شرب ومن شرب لا يضمأ بعدها أبدا وليردن أقوام من امتي عليه على الحوض أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، فقول يا رب إنهم من أمتي، يا رب إنهم من امتي قوم يحال بينهم وبين رسول الله، وهم على الحوض، ولا يريدنا أقوام من أمتي على الحوض، أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم، فأقول يا رب إنهم من أمتي، يا رب إنهم من أمتي، يا رب إنهم من أمتي. فيقال لي لا تدري ماذا أحدث من بعدك فيقول سحقا سحقا سحقا لمن بدل بعدي او كما قال ادعو الله وسلو ان يشفع فينا نبينا وان يلقيننا الجنه بلا حساب ولا عذاب كفوا لربكم واستغفروه انه ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين والعاقبه المستقين ولا عدوان الا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين نشهد ويشهد معي الموحدون أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عن صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا خير ما جز به نبيا عن أمتي ورسولا عن رسالتي وعن دعوته فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أشهد الله أني أحبكم في الله وأن الناج منكم يأخذ بيد أخيه ومن منى الله عليه بالشفاعة لا ينسى إخوانه الذين كانوا يصلون معه ويصومون معه ويتهجدون معه ويحجون معه فقد يشفعهم الله جل وعلا في إخوانهم عباد الله هكذا أننا نرى قوما من الأقوام حيل بينهم وبين نبيهم نرى قوما من هذه الأمة حيل بينهم وبين نبيهم من هؤلاء هم الذين بدلوا وحرفوا واستهزأوا بسنة نبيهم هؤلاء الذين صعنوا في الأحاديث الصحيحة وهؤلاء الذين حرفوا في سنة نبيهم وهؤلاء الذين بدلوا شرعة الله بالقوانين الأرضية والمناهج وضعية عباد الله هكذا نرى أن الموحدين المخلصين هم أسعد الناس شفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام البخاري حديث أبي هريرة أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت ما ظننت أن يسألني هذا هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله عباد الله لو تأملت في حال الصالحين لوجدتهم انهم أنهم حققوا منهج الله سؤالهم كان لله استغاثتهم بالله استعانتهم بالله من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاحة وفراء فالحب أول شروطه إن كنت صادقا طاعة ووفاء فالحب أول شروطه وفروضه إن كنت صادقا طاعة ووفاء عباد الله هكذا مر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نام على فراش الموت وهو أحد الموحدين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خائفا ينام معاذ بن جبل على فراش الموت وهو سيد العلماء يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق عنه ويقول أي هل, جاء الصبح هل جاء الصبح فيقال لم يأتي الصبح فيقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى نار جهنم فالليلة التي تموت فيها تصبح فيها إما إلى الجنة وإما إلى النار معاذ يخاف يخاف ويرجو ويقول أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى نار جهنم وعمر بن الخطاب فاروق الأمة الملهم ينام على فراش الموت ويدخل عليه ابن عباس ويقول يا أمير المؤمنين أبشر فقد فتح الله بك الفتوحات ومصر بك الأمصار وفعل وفعل قال إن المغرور من غررتموه وددت لو أني أنجو لا لي ولا علي عمر بن الخطاب يبكي على فراش الموت ولملاء وها هي عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قول ربنا في الآية الثانية والثلاثين من آيات سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذي نصفينا من فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قالت أما السابق بالخيرات يا بني فهو الذي سبق مع رسول الله ومات على ذلك وشهد له الرسول بالجلة وأما المقتصد فهم الذين اتبعوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثالك من المتحدثة الحبيبة رسول الله المتحدثة الأم المؤمنين الحصام الرزان العفيفة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات في قرآن يثل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسفيان الثوري إمام الحديث في الدنيا ينام على فراش الموت ويدخل عليه تلبيذ حماد بن سالمة ويقول أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجو مقبل على أرحم الراحمين فيبكي سفيان ويقول يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار عباد الله وحدوا الله حق توحيده وقول لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله وعملوا بشروطها في من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ومن نواية عثبان بن مالف حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تذكر قوفك في ساحة العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش ربانا اقرا كتابك يا عبد على مهل هل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرات ولم تنكر قراءته وأقررت من عرف الاشياء عرفانا نادى الجليل يا ملائكتي خذوه وانظر بعبد العصال النار شيطانا المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد بجوار الرحمن سكانا يا نفس أزف الرحيم وأضلك الخطب الجليل فتأهب يا نفس لا يلعبن بك الأمل الطويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل فيه الخليل وليركبن عليك من مِنَ قل ثقيل قرن الفناء بناء فلا العزيز يبقى ولا الزليل إذا المرء لم يلبس سيابا من التقاء تقلب عريانا ولو كان كاتيا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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عباد الله وحدوا الله حق توحيده وسلوه وإذا سألتم فاسألوا الله من فضله وإذا استعنتم فاستعينوا بالله واعلموا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا تفط بعده اللهم لا تخرجنا من صلاتنا ومن مسجدنا ومن جمعتنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن كل شر سلمنا اللهم انا نستغيث بك وحدك فاغثنا ونستجير بك فاجرنا ونحتمي بحماك فآوينا ونتوكل عليك فاكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة اللهم إنا نتوكل عليك فكفنا ما أمن من أمر الدنيا والآخرة اللهم أدخلنا الجنة بنا حساب ولا عذاب اللهم ارزقنا رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تردنا ونحن ندعوك ولا تعذبنا ونحن نرجوك لا تردنا ونحن ندعوك ولا تعذبنا ونحن نرجوك اللهم أعطق من النيران رقابنا اللهم أعطق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أمنائنا وبناتنا. ورقاب اخواننا واخواتنا ورقاب جميع امه نبينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا واثرنا ولا علينا وارضنا وارض عنا وتوفنا جميعا مسلمين اللهم توفنا جميعا مسلمين اللهم توفنا جميعا موحدين وابعثنا يوم الفزع امنين وأوردنا من حوض نبينا شربة هنية باردة لا نضمع بعدها أبدا ولا تفرق بيننا وبين نبينا اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا حتى تدخلنا مدخله وترزقنا شفاعته اللهم ارزقنا صحبته في الآخرة اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم عباد الله هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطا أو سهو أو جهل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وكيف لا يخطئ ولا يسهو ولا يضل من كان ظلوما جهولا وأسوأ اعوذ بالله أن لا أكون جسرا تعبون به إلى الجنة ويلقى به في دار جهنم وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم كما أمركم ربكم بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله اذكروا الله يذكركم ووحدوه حق توحيده واشكروه على نعمه يزيدكم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ